وما أرسلنا من قبلك إذن بالبينات والزبر وأنزل أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو أو يأخذهم في تقلوب فنجا على اليمين والشمائن سجدا لله وهم داخرون وبالله وُدُومًا فِي السَّمَاوَاتِ وَأَمْ فِي الْأَرْضِ مِنَ الظُّلُمَاتِ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْكِهِمْ وَيَفْالُونَ مَا يُؤْمَرُونَ in <laughs> a What? Wow. رَمِنَ اللَّهِ تَمَامَ إِذَا رَسَكُوا الْبُرُوفَ إلَى هِيَ تَجَأُ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الْبُرُوفَ وما بكم من نعمة ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلموا و <laughs> ay no. الذين لا يؤمنون بالآخرة ما سننسأه إن علل إلا الذي ما سننسأه العزيز الحكيم کم